أفسحون هذا أم أنتم لا تبصرون إفلوها فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزؤنا مكتوم سر من إن المتقين في دم ஓம் قُلْ وَارْمُوا عَنِّيَ بِمَا كُنتُمْ تَحْمِلُونَ مُتَكِئِينَ عَلَى الصُّورِ مَوْقِعِ وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرين